Właśnie w dziennikarstwo, w tej من a leci هنا في bo na filmie to patrzę włosy <muchy> a nie wiem, wiesz on wiemy, że się robi, że się robi. Wieloki na a leci się angazowani في nadzorze islamskim w Ramadan, a także w oraz w ramach Adab Islamskiego, w ramach Adab Islamskiego globalnego, a także w ramach Adab Islamskiego globalnego, a także w ramach Adab Islamskiego globalnego, a także w ramach Adab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 With Dr Abu Zaid Dr. bi Ooh. كان من استكمال الدراسات الخاصة بالطريق في مجال المؤسسات النخبوية جدا. سعيدا بأن يكون أمتلكم هم مفكر في فلسطين وياهم ذلك مؤشر على في قلوب وعقولهم بخير. ذلك أن تتعالى هنا وهناك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 Ubel i ufadabur, enna, arabi, arabi, الذي arabi, arabi, arabi, arabi, arabi, arabi, arabi, لا نصدق الخطاب arabi, arabi, arabi, arabi, مصدر arabi, arabi, arabi, ليس arabi, arabi, arabi, arabi, arabi, arabi, arabi, arabi, arabi, arabi, arabi, يصنعه المسوني الذي يسيطر على 40% بأن الاعلام العالم ويدير من موقعه في أستراليا باطونيه تزيد على 1000 اذاعه و تلفزيون واكثر من 160 جريده تبيع واحد منها مليون مليون نسخه في اليوم ان من يسيطر عليه روبرت لا يمكن يكون والمصدر الموقف الغربي الحقيقي والدراسات للسلطه ديال ومراكز التفكير هذه عندما تصدر تقاريرها هي تبين التوجه الحقيقي للغرب وهذه المراكز في تتبع لها تعبر عن موقف خوف شديد وتحفظ اشد من الرأي بل إنها تعبر عن ما هو اشد وهو انه لا يثق بالغرب في سمعتها وإن كان له يد الطوله في محاوله الدخول عليه والركوب فوقه واستغلاله وتحويله الى المصالح خاصه والى البوصله التي تخدم هذه المصالح الفصلة. وهذا طبيعي لان الغرمه في مستوى من الذكاء والتفوق والخبره ومراكمه الخبرات تزيد على اربع حروف ولاننا منذ سقوط غرناطه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 تمكنه من أن يركب مثال الثورات أنها تعيش محل من الضعف والهشاشة وتلك الطبيعة كل فترة انتقالية ولا بد للتورة أن تصنع فترتها الانتقالية التي تكون مطبوعة بالهشاشة ولا بد للأقوياء الأذكياء أن يسعوا إلى النفاذ منها بالهشاشة لتحويلها للثورات إلى مصادقين لكن فرق كبير على مستوى الإدراك والرؤية وعلى مستوى الرشد المنهج بين أنها ونتتبع محاولات اختراق الربيع العربي وإعادة تسويقه وتجهيير لصالح المشروع الغربي ان نعتقد ان هذا الربيع العربي قد صنعه الغرب وصنعه امريكا أو السياسة الأمريكية أو البيت الأبيض أو الأستراليوني أو الإسرائي إن إدراك الحقيقة الأولى جزء من وعن الذي لا بد أن يكون جزءاً من تكوين الثقافي والمعنى حتى نتآهل كشباب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 إن أمريكا تستطيع أن تسلح قوى متمرّرة، إن أمريكا ستة ترسل صواريخ طماهوك التي يكلف كل واحد منها مليون ونصف مليون دولار، وأن ترسلها ألفين وخمسين كيلومتر، وأن ينزل بدتها إلى الملمة، إن أمريكا تستطيع أن تتعامل مع أنظمة يمينية ويسارية ورجعية وتقدمية وملكية وجنوية.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 ولتصاعد أمريكا القلابات والسؤال عندها شعب خاص تقوم على صناعة القلابات وكانت أمريكا اللاتينية يا حقيقة خفية فيها على تغيير حتى العالم قبل كانت إذا حصل نوع التوعص لثورة مغتالة أو لقناة فاشل تبدأ عملية اباده واقتتال بين أمريكا وروسيا في تلك الأرض إلى أن تذهب هكذا مقتت أنبولا لمدة 25 سنة بين جون صفينبي المدعوم من روسيا وبين رئيس وزراء المدعوم من أمريكا حربا مروسا إلى أن لم يبقى في انغولا قنطرة واحدة ولا سد واحد ولا مدرسة واحدة من akcji wojny bariery, aż że w 1998 roku, do tego, że w 1998 roku, do tego, że w 1998 roku, do że w 1998 roku, do tego, że w 1998 roku, do tego, że w 1998 roku, do tego, że w 1998 roku, do że w że w ان الصومال الى اليوم وقال انتهت حرب البارده وتهسترع من القطبين والهاتف ما زال خرابا يدا نعم تستطيع امريكا ان تصنع الخراب تستطيع امريكا امريكا تبيع في افريقيا سنويا ثمانين مليون كلاشيكوف وتعلمون أن الكلاشيكوف ليس سباحا تقيلا تبيعون الدول التي تدافع بها عن كودها ليس صواريخ ولا رادارات ولا طائره لكنهم في نصف الكلاشيكوف الات في لكل مخرب او اخر او امي او زاهي. أو مهمل مخدرات أو هل عسل حار كيس مع الرعب، وهذا أمني تصنع مع الرعب في الشعوب متخلف ودول متخلف، ولما هذه الطابنية بأن تبيعها بالكم الهام، وأنا قادم إلى المعرض في فرانكفورت، وانت قرأت قراءة الصحف الألمانية ذلك الصباح كتب يقولون فضيحة أن تهريب الأسلحة والعالم هو مسؤولية السفن الحربية العناقة التي لا تفتش ولا تراقب لأنها تجلجوها دول مخضرمة. وقالوا وهي صحافة ألمانيا أن ألمانيا لها الحق الأوفر في تهديم الأسلحة التي هي سياسة عبر بوارج الحاملية وليس تبسك البوارج الإيرانية وتفتش بوارج العراقية ومشكل في بوارج سعودية ولكن بوارج ألمانيا والأمريكي لا أحد من فيها هي من تبيري فاشيكوه لكي يزرع الرعب والفوضى والخراب والتمرد في الجبال وما يقع في جنوب السودان اليوم وجوز من هذه السماعة które te przechowywania w tym kraju nie są w stanie zniszczyć, nie są بين ان zniszczyć, nie są w stanie zniszczyć, nie są w stanie zniszczyć, nie są w stanie zniszczyć, nie są w stanie zniszczyć, nie są w stanie Mianowicie, że لا يسمع momencie, w którym jesteśmy وهذا stanie znaleźć się w tym momencie, w لا يقهر w خوفه znaleźć się w tym momencie, w którym jesteśmy w stanie znaleźć się w tym momencie, w którym jesteśmy ولا stanie znaleźć się ولا tym momencie, w którym حقيقة وليس خريفة عربي حقيقة وليس أمريكية إنعكاسته على الأمة الإسلامية وإنعكاسته على العالم التالي وإمتدادته على مقية العالم كله حاصله عاجلا وعاجلا وعازلاً رأينا كيف أن الذين رفعوا الشعار احتلوا مول ستريت وتوجهوا لأول مرة في أمريكا في من بالنسبة المنفتح بكل أنواع الاعتراض والاحتجاج. والمخالفة بأول ما رب تظهر إن أنه قد المشكلة إلى وورستريكس من الرسماني المتوحشة والإبراراتي الجديدة هؤلاء رفعوا شعارات الربيع العربي في الصين الذين تظاهروا طبعاً مقنعوا الأمحة جديدة في شوارع بكين وفي من رفعوا شعارات عربية من احتصالات التي كانت في مدريد السنة الماضية والتي ما زالت إلى اليوم في شوارع عديدة رفعت شعارات عربية أقل ما يقوله اليونانيون اليوم والأسفار وقريبا من اخرى بسبب الازمه الاقتصاديه الخالقه التي من ورائها صناع الغبا المعروفون منهم اباطر ابناء صناع البؤس والشقاء والفقد في العالم اقراؤه كلت الصر ليس مسلما وليس جيريا ولا, ولا اقتصاد وخلي في جامعة قد تجمع فيها مجموعة من المعارضين السياسيين ياسانيين من أكاديمينا الكبار في جمعة مرود وقد ألف أكثر من عصر كتب في فضح الربا من منظور سياسي واقتصادي ومن منظور اقتصاد سياسي ومتخصص في رصد تجربة شافيز في فنزويلا وقد أسطر عنها كتاباً قيماً وشريطاً وتأكيل وهو كتاب قيّم ترجع للعربين للأسف الوحيد ترجع للكتوب العربية عنوانه المال ضد الشعوب البورصه او الحياه وفي يشرح بالارقام المرعبه كيف ان بؤس العالم ليس بؤسا طبيعيا وليس سببه مدرسه الموارد وكثره البشر وان الكره الارضيه بالارقى قادر ان تستعبد خمسين مليار وأن يعيش فوقها سعداء ومتاحين ومرفهين وليس فقط سبع مليار ولكنه بؤس مصنوع بين الربا. اباطره الرباع هؤلاء المستبدون توجه إليه في من رفعوا الشعار تحتلوا ورسلت مع العربية إذا جاء أدور الثورة العربية آل أن يكون المسلمون مرة اخرى من صناع حياتي وصناع الثورات وصناع المستقبل رسم التاريخ استفدنا جميعا كبصر من الثورة الفرنسيه استفدنا من الثورة الأمريكية استفدنا من الثورة الروسيه استفدنا من الثورة الإيرانية تكلم عن الإنزان Niestety, w tym momencie, gdybyśmy mieli wizję, to była wizja, która była wizja, która była wizja, która była wizja, która była wizja, która była wizja, która فرنسا wizja, która była wizja, która była wizja, która była wizja, która była wizja, która była wizja, która w tym momencie, gdy w tej chwili nie ma żadnych nie ma żadnych zadań, które nie mają żadnych nie وقاموا بمحاولات no, nie ma, ma, من ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, ليست ثورتنا، nie إن قوة فرنسا على الطرة علينا استعمار وإحتلالاً وامبرياليه ونحن نعيش اليوم الذكرى المئوية الاولى لتوقيع اتفاقيه حماية يوم ثلاثة مارس القادم سوف تدور دورة زمن قرن كامل لأنه يوم ثلاثة مارس وقع الملاحظ في بورهامن تحت ضغط حصار ألف جلد فرنسي فاس التي كانت عاصم وكان بها. Towarzystwo hiszpańskie w mieście Fas, aż za mn. miesięcy i tygodni, wqałtfał w tym. لاننا بصر نؤمن بالمشترك الانساني ونؤمن بالعالميه ونكون ضد التعاون اذا كنا هكذا فكيف والربيع ربيعنا والثره ثرتنا والزمان زماننا والعصر عصرنا والقضيه قضيتنا بل كيف لا يمكن ان نتصور ان هذه الثوره سيكون عكسها القضيه الفلسطينيه عكس الجزيره وهذا موضوع حديثنا وهذا مربطه خاصه gdy ma nagrać w dniu, ma rzez innych w mediach informacyjnych, które dominują na całym świecie. A ta konferencja jest bardzo ograniczona, mały i cienki. Kierowniczy konsortium jest Judejczyk, a także konsortium Roshen, konsortium Medux i konsortium Golan. To أو أنعام كبوتية المطبوعة على الشاشات الضوئية. عندما نضع هذا الإعلام، نرى تشكيكاً في الربيع العام. نرى أحياناً السيء، زائد من الربيع العام. نرى أحياناً إنصافاً بهذا الربيع العام. ونرى أحياناً تخوف منه وتشاغونه منه. نضع لكم الإعلام على هدى مديتي وإعلام منفتيعي وداخل وطيئات. لكن عندما نذهب إلى مراكز الأبحاث والدراسة، نستمع إلى بعض المقترب. رئيس שعبة استخبارات السابق الجنرال إحتياش شلوموجازيت يقول في إحدى اللوائح المغلقة علينا أن نحذر الربيع العربي فهو قادم ليجذم الخطر على روسيا. رئيس الشبكة ووزير الأمن داخل إسرائيل سابقًا في محاضرة استباقية للربيع العربي يقول من مصلحة إسرائيل الحفاظ على الوضع الراهن في مصر. إن عيوننا وعيون الولايات المتحدة ترصد وتراقب بل وتتدخل من أجل كبح هذه السيناريوهات لنحكي توكا عن سيناريوهات تغيير النظام في مصر. وزير خارجية إسرائيل أصفه يقول نحن نتابع بتحفز الأوضاع في مصر ونثق في مبارك. بدأ يبتور وقصف مبارك. ويقول إن مصر ليست لبنان وليست هي تونس. Zastically wielka grupה w krajuka 900 złca jest z in انه لما يكون امس سلطه ممنوع عليه ان يصرح بمثل التصريحات ولا يستطيع ان يتكلم على راحته في مثل هذه المنتديات العلميه المغلقه لانه انما ينطق بالخطاب الايدي التضريلي من موقعه كمسؤول لكن عندما يصبح غير في موضوع الاسره السعوديه فانه يصرح بالموقف العلمي الاكاديمي كانت هذه بعض الشهادات لثلاثه من كبار الجردول كلهم يعبرون عن تيكتهم في النظام المصري وعن تيكتهم في الأنظمة الاستدلالية أن يعبرون عن أمانهم ويترجمونها إلى التصورات أن هذه الأنظمة سوف ترقاه وحتعدما سقطت تولوس وحتزت لبنان فإنهم راهنوا على بقاء حسن البار وجه الشاهدين فإنهم يرون هذه الأنظمة التي أسقطها الربيع العربي حليفا استراتيجيا ورقنا مثبتا للسياسة في المطار فكيف إذا عصدوا به الربي العربي قلوا إن الربي العربي سقطت لاحلة في النظرية فوضة الخلاقة التي تكلمت عنها بوزاريز الرئيس سنة 2003 و 2005 و 2006 بمناسبة العدوان على جنوب اليومان مراكز تقدير الاستراتيجي في إسرائيل وهي مراكز تنح بحث تابع لشعب الاستخبارات العسكرية أمان والمصاب والشاباك ووزارة الخارج تقول في إصداراتها، مما تقول تصريح رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أفييف كوخا نصدر تعليلات عاجلة لتوائم البحث في أجهزتنا الاستخباراتية بالإعداد التقديرات الاستراتيجية حول التداعيات المرتقبة للنزاع التوسع. هذا مجرد مزحة في الدرجة وهي عن الحدود مع إن لتأثير هذه التداعيات بشكل حاسم على البيئة الاستراتيجيه لإسرائيل حتى أن مجموع الشهادات التي لا أطير عليكم تجمع على أن سيطرة انظمه الاستبداد على العالم العربي يخدم بشكل مباشر المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية وإن السيادة الديمقراطية لإسرائيل العرب يقتنم بتحديات جمه لإسرائيل راحبوا أن هذا نقيض خطار الإعلامي الذي يشترم هذه العنقل المستميقات يهود يقول الغلاء ويسببون من الله العربيه البليده البليدة مثل خط الشعر بكلون ومدمون يستغلون من ما في العلاء يتحدثون عن أنهم مستبدون وكتشاقوا وأنهم يزولوا وأنهم يتغيرهم وتبقى المسائح دروس يوميا وتشمتوا فيهم أنها واحدة الدمقراطية الوحيدة في إسحال عربي تحطين أمريكا دوروس يومياً وتطالبهم بتسبيح الدم ولكن عندما تجلس معهم تحت الطاولة وبعد أن تطالبهم بمزيد من ضرحة إسرائيليًا ومزيد من ضرحة حركة الشلال ومزيد من القمع للتفكير الإسرائيلي، كان الرئيس إسرائيل الأسبق حايير زوب رئيس الشعبة الاستخبارات العسكرية وكان من من أسهل في الحديث عن عوائق إيجابية لأنظمة استبداد عربية. على الأمن القومي السوري. ويقول إن معظم القبض الشمولية في العالم العربي شرعيتها من اعتراف الخارجية وتعاونها. في الذي حتى إذا هذا آدم nie هذا التعهد إن لا يعومر عليها يبيعون قرد ويبحثون على منسقاة طرعة وجدوا بيض ماذا لا يستخدمونهم على كل الجهات المشكلة أن هذه عمدة كما يقول نفس المستوى البحثي توظف الموارد الوطنية لضمان بقاء هذه العمدة أكثر مما توظفها البلد علميا وعسكريا واقتصاديا ويقول المفكر الاستراتيجي الاسرائيلي زئير شيف لأن أوضاع الجيوش العربية البائسة سبقها الرئيس أن الأنظمة الحاكمة قد أخرجت معظمها احتمال مواجهة مع إسرائيل من ضمن خياراتها. ويقول في ظل الأنظمة الديمقراطيه سوف يتيم غالبا توجيه وتوظيف موارد مطنية وضمنها القوى المشرية والعسكرية لخدمة المشاريع المهضوية وذلك بعكس ما يحدث في عضمة الاستبداد، وذلك بعكس المراد الإسرائيل. كشفت وثائق ويكيبيس أن الجيش المصري، مثلاً، قد صرح في عدة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول طريقة صرف الممنوع العسكري السنوية التي تعتبر ثاني أكبر ممنوع عسكري في العالم تصدره الولايات المتحدة الأمريكية لصالح بلد بعد إسرائيل. أمريكا تقتل الإسرائيليين. W 3 مليار دولار w tej chwili nie ma żadnych złotych, to nie ma żadnych złotych, które nie mają żadnych على które nie mają żadnych złotych, które nie mają żadnych złotych, które nie mają żadnych złotych, które nie mają żadnych złotych, które nie mają żadnych złotych, które nie mają وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق موشي أرينز يلقي في إحدان تجمعات إكتاك بحنقه الشديد على الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش إبن لأنه دعا إلى دمقرطة العالم العربي وعلق على ذلك بقوله إن هذه الدعوة تمتد خفراً وجودياً على إسرائيل ويقول هذا لما أنه يعلم أن بوش إبن إنما يدعو إلى دمقرطة العالم العربي بالنفاق والكذب. والسياسة المزدوجة والخطاب الاعلامي الذي يناقض الرابع لأن الدعوه إلى دمقراطة الأنظمة العربية عند أمريكا وعند بوش الذي حكم تبقي سنوات إنما كان وسيلة موساحة الضغط والابتزاز لتقديم مزيد من التنازلات وأنا ندكك في 2005 على نهيب الأمريكي مثل نهيب الحغير ضد النظام المصري ضد التوريد ومع التشبيه لدرجة أنه الزلزل في حسن البارد ورقز أن حسن البارد لأول مرة يضطق إلى تنظيم انتخابات ويسمع من رؤساء المنافسون مرشحين ومهتمرين أن ينافسوه على قسم أيمان نور، الذي أوضع عوستيشن فور انتهاء الانتخابات ولماذا فعل حسن البارد ذلك؟ لأن أمريكا ضغطت عليه من أجلي أن يهجر ويمشبب ويضمق البلد لكن ماذا نتعلم؟ يتهى إلى أنه كان مجرد ابتزاز للنظام المصري حتى يوقع اتفاق عار ويقبل حرب عار أو في الحقيقة حرب عار لم تكون قدبوا بجدها بالتحديد لكن في الأخر أما اتفاق يتعار الأولى فهي اتفاق يتتحكم في معمى الرفح وكان في 2005 وأما اتفاق الثانية في اتفاق يتبع الغاز وكانت في 2005 وأما الحربين القادمتين فحرب تكون في 2006 وحرب أه.. بسامر 2008 وهي الأن في المسعود على غزة فلما قبل الرجل هذه الجرائم الأربع أصبح رئيس الديمقراطي وشابة صغيرة منذ الأربعين فجأة ورغم أن الرئيس الأمريكي ولا الرئيس الحالي إذا تكلم عن دمطقة العربة العربية فمن باب الاتزازة العملة العربية وتركيها تقدم مزيداً من التنازل لإسرائيل فإنها موشي آرينز يقول بحقق شديد إن مثل هذه الدعوات تمتن خطر وجودي على إسرائيل إذن الربيع العربي الذي يقود إلى الديمقراطية هو خطر وجودي على إسرائيل فكيف يكون الربيع العربي سماعة أمريكية ومؤامرة الصريونية أيامة وإيامة نصف في هذه الأسليم الخطيرة من الحرب النفسية التي تفقدنا اتقى بالنفس التي تحوّل كل ما نفعله إلى الانفعال ونحن في به لا نسمع شيئا العالم قبل الربيع عربي كان يشتب العرب بأنهم مخادعون ومستخدون وخاضعون وكنا نرا في بعض المظاهرات توابيت مكتوب على العالم العربي تساق في جمعيز رمزية إلى القبر العالم العربي كان ينتهب لأن العالم مات والشعوب في مات فلما طارت قل الناس من العمريكي وإن فوضى تخلق وإن نعم مرة أخرى يمكن أن تنقل هذه الثورات إلى أيدي الأمريكيين وذكائيين وذائعين الشديد لكن قلمها شيء وصناعتها في الأسل بالعكس ما قرأت وما سأقرأه وأنا أقرأ مجفى فقط من تقاري يدل على أن نفوجئون بهذه الثورات تملك كنفوجئاً أول ما حصل ربيع تومسي وقبل أن ينحق به الربيع مصر. قبل أن يكثر المبشرون بجلدة كانوا مبشرون بالجنة وحصلوا بالجنة كانوا عجل المبشرون بجلدة كانوا يقولون جنبالي التالت قبل أن المبشرات التالية بجلدة ذهبت إلى نبيلة غير شمال فرنسا في فبراير من السلمان كما ذهبت في فرنسان أنه مؤتمر سنويا عاكد في شمال فرنسا ويحضر أكثر من عشر مسلم من المناطق الشمالية الفرنسية والجنوبية البرجيئية والمقدارات نظيفة في مقدارات الطاعات عن الربيع معرفة و عندما ننتهيها قدموني فيما يعتمد موشيو كارديناديران أي رجل في, في شمال فرنسا وكان في اليوم وصل خبر مضحك أن الرئيس قد مدبخ سفيره في تونس وعزلهم من المنصريين لأن التقارير التي كانت تصل لم تتنبا بربيع تونسي فقلت له هل سمعت خبريا قال نعم قلت لن ننتقل على الرئيس الساركوزي ان يعزل جميع سفرائيل في العالم العربي <تصفيق> لانهم جميعا وليس فقط السفير التونسي كيكس بولي العاجزين وبالتالي هم ليسوا قادرين ان يتنباوا لا هم ولا من أخطر اخطر من السفير اخطر من السفير هو بحث استراتيجي ومدير مركز ابحاث الدراسات والعالم المستخصص في الدراسات المستقبليه الفيترولوج مثل المجرم في اوروبا الاستراتيجيون والمستقبليون وسعادتك طفل الربيع الرقيقه هناك قوله جميله لرئيسه الشيبي السابقه التي قضت عشرين عاما في السجن في سن البيولوجي وقضى قبضها سنه في السجن المراه المناضله والعادله رئيس نسبه المراه ومن تعيده وقد زاره دوماً في المغرب وعلقت خطاباً في مقر الماليه المالية كلمه كريم قالت أحد أعطى الاستبداد أحد أعطى باستبداد أنه منخلق ومظلم بحيث يعجز عن التنبؤ بثوى دقيقة واحدة قبل وفاة عملنا الذي يمكن أن تتباهى بما يحصل فيها في جنوب العندهم الفتحة والمارنة والاستحواذ مع قواني، أما الابن المستبد المغلق والجامد والمحكوم بالزاج فهذه إحدى أعطابها التي تحملها مثل الجراثيم في أم انها أنها عاجزة عن توقع طور دقيقة واحدة من واليوم ليس النظام التونسي والمصري واليمني هو الذي عاجز عن توقع طور، وإنما الغرب الذكي والمتخصص في الجاسوسية والدبلوماسيه عاجز عن الاستشراف لاحظتم ان من قال نفس الكلام سقطت تونس فصرح بن بارك ان مصر ليست هي تونس سقطت مصر فصرح القذافي ان ليبيا ليست هي مصر وتونس سقطت مصر وسقطت ليبيا وسقطت تونس فقال وصار الاسد ان سوريا ليست هكذا وين ينسبوا عن استقلال قلت في حوار مطور منشور في مواقع عديده ان استثناء المغربي او اي استثناء المغربي بالشينون يمكن ان يكون استثناء لمنع واحد وانك تكون من الذكاء والظروف بحيث تستقبل هذه الرياح وتعيد تنظيفها بطريقه جديده وبطريقه ذكيه وبطريقه مبدعه حصل هذا في الدينين وكان دون الشيوعي عايز كريم قيله به رغم أن الدولة الأفريقية متخلفة، لكن الرئيس رومانو يحكم بسمح بسنة وكان قائد عسكري مغلق وكان ماجسي ماوي، ولكنه في لحظة من رحبت فيها قبة تباعين جدار برلين ومن هيال الاتحاد السوفيتي ومجيء كورستوركا تر... والجلسة على يدي غورباتشيف وجمعين من هيال، فاستسرف الأفق وتصلح مع المعارضة وأمتد بيني من ثورة. عجز أوروبا الشرقية ويعرف تقدمه بسنة دوقيا من بيلين. لأن الدولة الأفريقية عاجزة استعادة، دل. فنهار جدا بردين على رئيس ألمانيا الشرطية السابق، كما اشتعلت يوكوزنافيا لدى جونسيسكو، واشتعلت أدرى الدول في أوروبا الشرطية ضد حكامها المستبدين في صفرة رومان، وهي بلد عربي، تخلي في ناحية السياسية، ناحية اجتماعية وتخليف ربما النهاية الاقتصاديه شيئا ما كنت توصيته ان عنده بعض المفتوحات وان كان ليسها من ميت الامارات والاقارب والسعوديه لكن السلطان عابوس الذي حكم او عينيسا حكم الطب ورجل تقليدي لعشائر ندوه بطريقه مع ذلك وجد عنده لحظه من النباهة او ربما مستشار من مستشار الخير اول ما هب الربيع العابي في سفره عمان استجاب وجلس اليهم ولم يواجهوا منه غزه القزميه طلبوا منه تنازلات عن سلطته تنازل عنه طلبوا منه سياسية سياسيه قام بها طلبوا منه صفحه تصنيفه اجتماعيه قام بها ولاحظوا من هذا ان سطرتهم هادئه في المغرب ما بين اول مراه في 20 فبراير والخطاب الملكي نتاعو ماس اسبوعان اسبوعان من التفكير كانت كافلين لرب فعل وذكي وفيه نوع من المرنة صحيح أن ما حصل لا يحقق كل مطامحنا لكنه خطوة لتجنب منطقة النهاية التي عاشت ليبيا وتعيش مصروعاً إذاً نحن ممكن أن نكون استثناء بمهما الواحد أن تكون مبدعا في طريقة تفاعلك مع هذا الازدحام، أن تصوب في وجه الازدحام طولك وأن تجمد عمودك الفقري وأن تقول يا جبل ما يهزك كما كان يقول عرفات رحمه الله دائماً بيتي حديد سقف بيتي بيتي سقف بيتي حديد ركنوا بيتي حجر فعصف يا الله ومن هذا الخطأ من التخليف لا ينتهي أسعبه إلى القمر لأنه لا يوجد لأن استثناء في السنه الكونية والسنة الكونية الضغط يولد الانفجار السنة الكونية هي قوانين ربانية تشريع الظاهر فيزيائي والضوايا الكيميائية كما تزمع الضوايا الاجتماعية والإنسانية الفرق فقط أنه في الضوايا الكيميائي والفيزيائي والفلاكيائي هناك احتمالية مطبقة رياضية يمكن أن تحسن واحد من نسبة للنستيجي واحد لماعج دنسيجية 0.001% أما هناك فلا معج دنسيجيين تكون 15% أو 20% هذا وفق من الضوايا الكيميائية والضوايا الطبيعية أنها بالشكل o, a ile mi ja wiem. O, a ile mi sto to a ile mi rachmety do wiad, jakąś jest. A ile ale dumą mąc to لأنه كان يصرف بين الظاهره العلميه وبين الوصف العلمي الذي هو وجوه بشري خاضع لنسبه من الخطا البشري ولهذا الاستثناء هو بهذا المعنى أن تكون ذكير في التعاطي مع الرئي القاضي مرة تقوم تجنس مع روجي جارود كان قد قديم المغرب التويل بعد إسلامه لهم سنوات قديمة وساله أحدهم عن قضية القضايا فقال له أنه لا يستفق من وانا مرص و عربي فعلا بحاول ان انهار وانا استعلم اللي يسالوني في الدين المغاربه الناس في الدين كي في دو قال أنا تسولني في قدمت في الدين في فكري وفلسفيا في الجمه تعلموها قالوا ما عندك فعل لا وجي في القضاء والقدر كان شخص يقول القضاء والقدر يمسح عن في قالوا بابا ويشوفنا أنهم فهمت في الإسلام يعني تفرق من ولكن الفرق بلتصير ومتخير بالنسبة لذلك إن الريح ليس بيدي قبل المحفظ صدق بمبار الله كيف يفنسوك إن الرحي بي ليس بيدي إنها بيدي ربي رب هذا هو الجريد ولكن بي أنا أضع بيدي أن الريح نوح وحرك هذه الروحة تولد البيانات تكيد تسخين تبريد قصدي الطبقات وما ما صدي الطبقات دينها طبعا يمكنك ان تجعل الروح من واحد وتولد وهذه الطاقة تؤدي لك خدمة تسخين أو تبختر ويمكنك أن تتركها نافذة مجاعة لتصفقها وتكسير النجاس وتخلخلها المسلاش وتغير اوراقه في وقت هذا ستتعلق بك انت فجميل جدا انك هذا الذهاب والهيام بين اعلان اليه وبين السيده التي تسمع الاما ان تضلل ابن الاستنتاج انه يكون في القانون اي ان الله سبحانه وتعالى من اسم سواد وجود كانت يوجب قوانين كون وهي يغيرها باسم كائن كثير الناس عندما يتدرون بالله الدعاء هذا الدعاء كلما لا من تدير درجة أنه يمكنه تترجمه حسب الرؤية من أجريه يقول أماما أبقى في غير ما هو على الناس وعملها على البشر واجعنيها مستدناء وهذا هو النبي <سؤال> أبقى بليد إسراهيلا أصبح مشكلة بليد إسراهيلا وغرور على بقية البشر وأنه أبقى بشكل استدناء والقرآن فضح هذا رؤية منهجية وليس بخصار إذنوجي وقالوا نحن الله طائمة أحباؤك قل فالمة معذنكم بدنوركم بل أنتم بشر من من اي أي عليكم القوانين التي تسريها على البشر البشر تعدمون بدنوركم وانتم ايضا فعدمون بدنوركم لاستم تسجنانا لاستم الله ولا أحبارك أنتم عباء الله والتالي الثورة العربية القادمة والتغيير القادم لا احد في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 خاب. سرايطة عروام لينات في كل هذه المنطقة، ولكن على مستوى الخطاب حيال هناك أدوات، وعلى مستوى الخطاب الاستراتيجي وهناك ترسوس. أنا وجه الشاهد عندي في هذا الخطاب الاستراتيجي أنه يجيبني عن سؤال: هل القضية الفلسطينية مستفيده أو متضرره على المدى البعيد من هذا الحراك العربي؟ أما المدى القريب كلا سفكتين والكسب فلن يكون هناك للأسف. شيء ايجابي صالح القضيه لنستمر في بعض الشواهد تقول دراسات الاستراتيجيه الاسرائيليه ان الانظمه العربية المستبده المحيطه باسرائيل تقوم على تامين الحدود لاسرائيل وتلتزم بذلك ماليا وعسكريا وامنيا ويقول ان سقوط هذه الانظمه سوف يلقي بالحب المادي والعسكري على إسرائيل تحصين حدودها، وهذا مما سيؤدي إلى إرهاق تحكيم الدولة. كما يؤدي إلى إثراء الجيش إلى الحدود وبالتالي الانفصال الفلسطيني بالتالي يمكن أن تظل من الداخل لأن القتال لم يتعاقد بسبب أن القوى العسكرية تشرت على الحدود التي أصبح واجبا إسرائيليا بعد أن كانت على العار واجبا عربيا رسميا. اكدوا اسماء شربه استخبارات عسكري السابق اورساغي يا شوف صافي اهارون أن ان المس بوجود الانظمه المستضيفه يستدعي تدخلا فوريا من قبل اسرائيل فقط يرون المس بهذه يستدعي تدخل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 كيف يمكن وجهه شعب والدخول في حالة من الصدام التي تجعل مصداقية فوسمعتها كمصداقية وسمعة النظام السوري اليوم هناك في هذه التقرن حالة من الفزع من احتمال أن تتحول هذه الأرض المحيطة باسرائيل إلى الحياة الديمقراطية وهذا كابوس يقبط مطاجع الصهاري ومن هذا القبيل تصريح وزير الاسرائيلي من يامين بن ألي عازف بعد زيارته الأخيرة بمصفة الأممية الثرر فيها بأن الرئيس المصريين يمتلك كنز استراتيجي لإسراكي هل سمعتم عبر التاريخ في المجاملات السياسية للعنظمة شخصاً وصف بهذا اللقب؟ هذا اللقب أعبر من خادم الحرمين الشريفين وخارقان البرين والبحرين ومريض مصر السفدة والعليا والأدى المملك كاعدة لا تصل إلا قبل تسمى كنز استراتيجي لكن أين في استراتيجية وطنية مصر وإني ما من من, من لماذا الرئيس المصري كان في استراتيجي لأن الرئيس المصري أقذر ملف 60 ألف جندي مصري في سيناء 66 سنة سنة سنة سنة سنة سنة على يد اللواء الذي أسرهم ورافق النظام المصري قيادة 30 عاما أن يفتح هذا الملف قبالة مصر. تقول تقارير هناك مصلحه اسرائيليه واضحه في بقاء انظمه الاستبداد اليمينيه الرجعية المواليه لاسرائيل وكذلك في بقاء انظمه الاستبداد في محور الممانعه الاستبداد والاستبداد سواء كان استبداد توري او استبداد رجعي استبداد ملكي او استبداد جمهوري استبداد عسكري أو استبداد مدني استبدال من يسوف إسرائيل أو استبدال من يمتح إسرائيل لاحظوا الأذكياء كيف يفكرون قالوا إنه حتى النحوة الممالعة استبداله الإسرائيل والآن تمسكون بالمفتاح لماذا لا أحد يريد أن في سوريا لأن النظام السوري رغم هو خصم من النظام هو في صالح النهي الموضوعي تعلمون أول صريح للرئيس الإسرائيلي الداهية عزوز خطير الذي تمرس في حياة سيسي سبعين عام و هو الان 90 سنة الرئيس شمالون بيريس اول سرعه بعد ديار في سوريا لا نطيق بشار ولا نطيق سطوره النبشار على مستوى السياسه خصم لاسرائيل هذا صحيح كما يقول بعض المتطرفين ضد النظام السوريه كل نظام السوري تطلق مصالحة، لا يريد أن نتعلم عن اعتفاق السلام، المقابل السلام أن نتعلم عن المقابل السلام، نستطفع شرط الفصائل، حامل حماس، ونسلع إيزم الله، هذا لا ولكن في العلق، إسرائيل تتضرر قليلاً من هذا الموقف الوطني للنظام السوري، وتستخدم كثيراً، من كون هذا النظام المستقيد، النظام يقتل شعبه، يقمع روح هذا الشعب، يقتل المستقبل وهذا مصرحة إصلاعي إن أن اسرائيل قد نزعج من القوي ولكن أتفرحه أكثر بشكل ضعيف لكن النظام لا تصفى لهذا هذا الشيء. ولهذا حتى المستبدون الوطنيون في تاريخكم العربي جمع عبد الناصر والسلطان حسين وحاقد اسد هؤلاء الذين كيتوا اسرائيل وخططت الاهتيان المسر وسعت في محاولات عديدة للتضاء عليهم ودخلت معه في الحروب دهروس لكنها استفادت منهم لأنهم مستبتون قمعوا شعوبهم قتلوا الأمل لدى بالشعوب ان الحراك الشعبي أن يحيط قوة داخل من الأمة إن نظاما قويا ومستبدا يمكن أن عليه ومساوباته في يطلحق من الاقتصاد والسلع والاستخبارات والفضائع والدول كان الانسيطان حسين يبتزه فقط من نقول لانه عوضه ان يفكر في ان يصنع دار سكه وعلى الاقل ان يامن نقدته بشكل صواريخ العملاقه العقليه العربيه فهم قوه البليد القوه الاسكتليه هي اخر مطاعم القوه الحقيقيه القوه الحضاريه عوضه ان يصنع له دار سكه وهذا هو المليفون شيئا ذهب يسمع له في محاوله فشل قومه ذريه ذهب يسمع له صواريخ عملاقه وانتهى الى انه فهي من حصار اصبحت تلتزم للقاده التي كانت تصبح وأحيانًا كان توقف الانتباه وتنعش حماس، فيقع نوع من الشح في السيولة في السوق العراقية، بحيث يخطع صدام لإبلاغ التفتيش، وغالبًا ما كان يعود صدام حسين إلى التفتيش ويرد إلى ليش بون مسافر بأنه أوقفت عليه مطالب غنّم طبعت في الصورات وطبعت في النشيح المدنية وطبعت في المبود، وهي أشياء كان ممكنًا يحلتها أيّها فاجئوا أيام العافية من أقصد ويجب أن في الأمن في العالم العربي وخير وشهد الدولة منها أبعد مبتنين برطارسيكا من, من حسب الحق أن واحد منها سيدان حسين دم ينتبه إلى أن هذا موقع قوة من الأمن الأمن البلد كان عبد الناصر في واحد وستسلحة من وكان الثاني و نظام المغرب دخل في طبقة منه ثالث يلي هو عن المانك و الرابع آخر دقي أقوى نسج لدولة تانسية و نظام في و و حتى إنه طر المهارب أجزع المتبقية للمصروع تانسية لما اتجه إلى أوربيين عليه و منعهم من زيارة مصر أربع عشر دول وكالنشر حاله بدني واوراق الدمغه وجوازاتي في الخارج وهذا بدني امر الضغط عليه ولكن عندك نظام عسكري مستمد وقوي ولكن شعب الله عليك محت علم الصحة الصحه عيانه التعليم يجيب الله التغطيه الصحيه ما كيناش معشره أسفل اسفل سافري بدات من يفعل النظام القوي للشعب هل حلفو يدنا كل الامر نظام قوي ونظام رهيب ونظام يخاف العالم و شرط هو يسلك الصين الصين تحافظ من كوريا وليس فقط كوريا أو ولكن كوريا في نتيجة موجود جاء من قص الأقل على حتى لو من على ذلك في هؤلاء السياسيين يرون السوري وهذا لبرمان السوري يمكن أن Widocznie, że w tym momencie, gdybyśmy nie mieli żadnych zadań, يمكن byśmy nie الحكم في سوريا to byśmy nie mieli żadnych zadań, to byśmy nie mieli żadnych zadań, to byśmy nie mieli żadnych zadań, to byśmy nie mieli żadnych zadań, to ولكننا نحن قادرين أصفه في وفتنا ولي ولكن ما أريد لن نفعل ذلك لأن هذا النظام الرمكري يتنلم نظام يخدمون بطريقة غير مباشرة هو إنه يقمع الشعب السوري الجنرال فوز عليه يقول إن البديل مقال لوصف الحكم الحالي في سوريا هو حكم فيه وهذا هو المشكل هذا أحد المشاكل لم يعلم أن جهة أكثر تنظيم، والجهة ألسخة وزنورة في الشعر والجهة أكثر مصبابة وتعالف الجهة تستملك مرجعية مجددة يمكن أن تغيير الأمة الجهة التي تعرضت في القبل ومتلع أن تتعالف لسوحبنا أن أقوله أنا جلالي أقول ملتح لسوحبنا اليوم أن هذه الجلالية بسيئة ولقد عمل علامة حضرة لا يقبل التغيير إلى مضدرة ما حصل في تونس في الانتخاب المصابيات السكتور ما حصل في مصر في انتخابات وصل في إسرائيل وما حصل في مصر في انتخابات وصل في إسرائيل وقبل أيام أيام قبل الانتخابات في اليمن الطوع الإسلامي وكذلك سيحصل سيحصل في سوريا إذا سقط النظام وكذلك سيحصل في كل مكان لأن الوضع الحالي أن الموجة هي موجة إسلامية كانت قبلها موجة قومية وكانت قبلها موجة شيعية موجة ويمكن أن تأتي بعد الموجة الإسلامية موجة برافيد أو معن أيش أو وطني وعسكري لكن موهن من الآن أن الوجود في حرب الإسلامية في المنقذمة للمدينة شعر الهرب يغفوه أين يتقل درجة أنه لقانون اسمه مغايدة الاستبلاد من حرب الإسلامية وهذا هو المنطقة الذي جعل الديمقراطيين في الهرب يقبلون تعم الاستبلاد أذكروا لما بدأت الفور في دينها وتحمسنا رئيس ساركوزي كان اول من دعمه اول من راس السلاح اول من كسر الطور طبعا ليس ما تتعلق به وببلده انا متابع لانه في بلد فرنكوفوني بينهم قناش انا متابع قنوات النفرات فرنس فانكار متابع سيرحون كل الندوات التي يتكلم فيها معارض من معارض الراي السارفوزي يتهم الراي السارفوزي انه يقود ليبيا الى حكم اسلامي وانه يقدم ليبيا على طبق داخل طبعاً يقولون فقط أن ينتقد الرئيس سابوزي لكنه ينتقد من المنطقة المنطقة الآن في فرنسي 6 مليون فرنسي جميلة واحدة 40 مليون ناطق فرنسي للعالم 100 مليون فرنسي للعالم أو 7 في كيباك فاندار بالجيكاة في واحد المنطقة في المنطقة ليس على الرئيس سابوزي محرج المدعمة فورة الدكتاتور هذه هي جوهر يبطر فرنسيا ولكن مشكلة فقط المنطقة في المدى الإسلامية. هناك خطأ الذي هناك سلاح المتنزح، هناك العقابلية، وهناك لعب لا أريد الخروج للتوارنة والحيد. هناك أيدي خارجية وإن كنت عن الشأن بي مستوى ما له ولا ولكن الحيث الوحيد الذي أعلم الهد أم عم تضامي. وأم عم تسيسي وانضم وتطوره أم عم إسلامي.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 نائب رئيس المزارع الإسرائيلي الجنرال مرشي عالون سوف يؤدي في المنطقة إلى ظهور الحزام السني حتى تلاقي على الطاقفية عندهم بنوع من الروح الروحي الإسرائيلي سيمتد من مصر ويمر الأردن وسوريا وينتهي إلى تربية وهذا الحزام السني سوف يقوي طموح المسكي للسنة أن يكون على المال كافئ ان ايران مع ما لها استقبال قموم الحصار تقدم تكنولوجيا هائل وحيث علمي متفوق وصناعه اسفليه ومدنيه وقدره على اكتفاء الذات العبر الحصار اقتراب من صناعه القموم والمد الايديولوجي الذي تعيشه كثورة بحيث الان الشيعه ينتشرون في امريكا اللاتينيه هل تعلمون ان ايران استطاعت ان تحول بلدا مثل جزر قموم عربي عريق في خاصره افريقيا في قبر قرني فاكهه الى نظام الموارد الاعرابي واستطاعت الديمقراطيه ان تزيل الرئيس السابق و ان تاتي براي الشيعي في بلاد السويس السبب معه هو ان الميزانيه جزء الامور حاجه اثنين مليون دولار في السنه الميزانيه اقل شركه من الشركات الصناعيه بدين الكمبيوتر وانا سمعت في حوار اول في حلقتي مع احمد منصور الرئيس الامور السابق استغليت بالدول العربيه أن تأتي للاستثمار في بلدي ان تفتح خطوط الجوي قد نحن وقرون عن على العالم عند واحد الطيار ليبيا يجي مرات استماره صدقا ما تقدم خاسر ولكن هاتت لكثره من العالم ونحن جزر نائم هل تعلمون بالمقابل ان الدول خليج اليوم مع الاثر النفطيه من الف مسؤول عندها كاش لكي في خزائنها من حلقه كم الخالصة؟ تمام مليار دولار حد مشترك في والسعوديه والامارات والإمارات هذا الذريك يمكن أن يكون هناك هؤلاء الثلاثة عندهم هذه الملغة كحد يمكن عليه السماء المشترك وهناك قد تذهب إلى أن هناك خمس مليار دولار أموال مصد مخزنة لدى أقمة أوروبية وامريكا وأيضا لدى أقمة وطنية وأننا نقوم على دعم أمريكا من مليار دولار في بريطانيا تساهم في إعادة الحشد وضع مفلس في اليونان وإسبانيا من هذه المبلغ سافر رصين سافر سافر سافر سافر سافر سافر وعكبيا كلام كي يخلي جزر طنجة تونس ترمى المحاصرة وعند أسماء ومعنى في الأمور من الشيء وتنشر من الشيء في الحياة الآن في الارجنتين وفي ميزويلة وفي كثير من دول امريكا اللاتينية جابية الإسلامية فشكعتني أن إيران تنفذ وتؤدي كراءة مراكز والتهابات من الوظفي والأعين والفضلة لهم له الكتب الشيء إيران أمن وإيران تنضي الى إلى سوريا ومن سوريا إلى حفظ الله وتفردوا بحواراً إيران ابتلعت إيران بغباء بوش بوش تسبب في خسرات أمريكا دي ألفين مليار بغباء وإن كان ربح النقط وربح الاستخباراته هو المستر الشعبي من ربح العراء من والدت العراء الشعبية؟ إيران إيران الآن تتغول كقوة شيرية تقول إسرحي أن سقوط الأمدن السونية المدهالكة التي لا تنفق على سنيتها ولا تحمل الأمدنوجية السونية أنا أشرح أنه لا أم السرع الشري السنة، أنه لكن أنا أسرع على موضوعي. يقولون صوف العدي إلى حساب سني ينطبعه من مصر ويطوره بالأردن والسرية والمتعي لطرق. وهذا حزاب السني، هذا واجب حزاب الشري. وهذا يخرقنا من التوازن. ربما يستغنون الإسرائي وإثمانيا. ولكن الشيء يقولون قوة إيديولوجية دافعة لدى الشعوب لبناء مشروعها السني داخل مشروع إسلامي العام مما يجعل تنافس الشيء السني وتنافس لتقضيه الامه خصوصا وان الغرب يدفع بها للانظمه لمحاربه العراق ولكن لا يدفع بها الى الشيء وظيفة وظيفه السعوديه مثلا في العراق ان تغذي باقتزال الطائفه وليس وظيفتها ان تنفق على السنه لترفع من خسيستها ليس مسموح لها ان تدمير الجامعات ومساجين وخزارة المطالعة ومراكز البحات وشركات التجارية جعلوا أهد السنة في العراق أحسن بعد سفق عم الذي كان يعلموا على شبه ونوري ليس مسموعة السعودية أن تقوم يدرس لكن سموعة أن تضعف الشيعة مطلوب السعودية أن تنفق على ضرب إيران وليس لها أن تنفق على تقوية إسلام السنة هي المفارقة التدريقية التي تقوم بها الدمار العربية التي تدور في فلكها اليوم يخافون إدها سقطت هذه الأنظمة التي ينشئ على إحساب السوني قد وزع إيران قليلاً ولكن يرسل وشريفه الغاب كثيراً هذه بعض النوصص قرأت السرعة من بعض التقارير اختصارها الموقف الإسرائيلي من مضاد مصر وغيرها سقوط السد المنيع ومخاوف من انتشار الصومي الإسلامي علوان أخير Pytam, co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co من الصنوف الإسرائيلية تنشر أحيانا وجهات نظر غير مخالفة. أي اسمحوا لي بعض الدهيت. ومحترمين من ينشر وجهات جادة. تقول إن قرار فتح أبواب رفح مثل الضغط على حماس لتوقيع اتفاق مصالحة يعبر عن قمور مصر إلى إحدى السياقات الممكنة من إعادة الفلسطينيين التفاوض معها. لهذا الدهيت. يرى أن المتعاش دوراً لسرائق يمكن أن يؤدي إلى استعادة مصر لموقعها كواسط بين الطرفين مما سيفح إلى أجراء فلسطين إلى طاولة المفاوضات لكن تكبينة الكلام تبين وجبها وهذا مما يحرج الإسلامي لأن الإسرائيل تتكلم عن المصالحة تتكلم عن المفاوضات ولا تريد ان تجلس إلى ميد المفوضة؟ تتكلم عن مفوضة كهربا كأمريكا شعة خديعه تبرر العالم أن ليست بالسلام وتريد صلاح مع فلسطين وتريد حل وتريد قيام الدولتين وخارج الطريق بوش ولكن في المفوضية مش نت مش نت حماسة لهذه لا تتعاون مشكلة الشقاق الفلسطيني لا يوحد الموقف مشكلة الزيادات العراقي والسوري بالتالي كون مصر حتى لو في الظاهر من وجد مطار عاطفيه اسرائيليه كون مصر حتى لو في الظاهر سوف تستعيد دورها في إسرائيل اسرائيل بين التوصيل فهي خدمه تحرش لاسرائيل وليس خدمه تدفع لاسرائيل منفعه او مصلحه مستمره وانها اسرائيل تستمره في رفع شعار السلام التفاوض والمصالحه دون ان تضطر كليه الى ان تجلس الى بلده مفروضه المال من اجل ما قدمه به زميلكم الشاب جزاه الله خالق كلين من ان اسرائيل تريد ان تسابق الزمن لفرض امر واقع على الارض وهذا هو ما يمدد المرحله الحاليه من تداعيات الربيع العربي والتي هي تدعي سلبيه جدا ولكنها ايضا وهو مؤقتة ومن هنا الوضع مركب. وليس لي أن أجيب على سؤال محاضرة عربين عربين من الكاسة الرعالي القديم في السرطان بإجارة الموصفة بناءة أولاً أبيض أو صحيح أو فرأة لأن الأمر ليس لي بسرط. اقتربوا عليكم من قشرة إمساك الدخول جواب معقد نقصي يوفر المنظور إلى ثلاث محقدة مستقبل قريب دعنا نقول خمس سنوات قادمة، مستقبل متوسط دعنا نقول خمس سنوات كتبت لها، مستقبل بعيد دعنا نقول خمس سنوات كتبت أي نحن في 2012، تكلموا على مرحلة 2017 ومرحلة 2020 ومرحلة 2021. في مرحلة الأولى لسوا من يرى أن القضية الفلسطينية سوف تستفيد من هذا العالم. صحيحون. أن كل ما طرعناه من شهادات وتعمدت قراءتها ولو بإجازة واشتزاء من مراكز أبحاث ومدراسة الإسرائيل ناهية عن أموليكيا تنبه بأن رمي العربي فاجأه أن الربيع العربي تطور أن الربيع العربي خارج السلطراتين أن تداعيته كان تعليم ولكن في المرحلة الأولى الرمي العربي في المرحلة لدي حاجتي سوفيتين بمرحلة انتقالية وهذه المطلقة وهذه المرحلة الانتقالية سوف تتباع النظام بالهشاشة تصوروا معها النظام التونسي الذي اسقط بن علي بسند علاج الشغل لما سقط بن كانت نصف مليون عاطل في تونس بعد سنه البطاله مليون عاطل كانت نسبه تغطيه صندوق الاحتياط النقدي العمله الاجنبيه قبل سقوط بن 80 ثمانين في اليوم يابريد فيك لا يبغي المسارعة من القول كما يقوم السابق أنا كنت في المجال كما قلت لكم وكما قلت لكم الله يرحمي من السمع ليك حال في مستودع دائم من حمير ثراء تكبر عليه الثروات في دار نوبل يعنيه، في أعمالهم لا. نعم أن لم تنس اليوم يعيش أزمة حقيقية على مستوى احتياجنا، يعيش أزمة خ على مستوى كل شيء، استثمار متوقف حتى الأمن الأمن اليوم مضطرب في تونس وتلاحظون أن جامعة من على سبيل المثال قد أصبحت مسرحا بالسلفية. المتطرفين المنغرضين الذين كتبت عن كتاب الغلو في الدين فليس موقف منهم اليوم لانهم تشوهون كاسلامين بل هذا موقف مبدئي الفت فيه كتابا بل فيه فكر الغلو على المستوى البينيوي ولكن كون جماعة من يضربون الطالبات المتبرجات، او يشتمون الطلب الحليقين او يدافعون عن حق الملقبات في الدخول الى الجامعه ولو بطريقه فوضويه او يسبون بعض الاستاذات اللواتي من الريساليتيات عصيرة طول السلوك مش محنة من المنظر السابق كان جديدا بالعكس ذلك القمع والوصاية والإلهاب كل اللي ينتج هذه السلوكات في الدول التي في الحرية في الدول التي في الديمقراطية في الدول التي في الحوار والاحتناب لا يمكن أن نرعي معها وإذا تواجه منهرق حضارية لكن الاستبداد هو الذي يخلق الفضل بمعنين كل فعله أن تفعل ومات في القوة ومعالج في الاتجاه الشبكه والتوفيق في زيكتات تعلموني ان الاستاذ ملك هذا قهرون الدنيا وقهر واحد ولهذا ما تعيش وجوز عام الفوضى سببه الاستبداد السابق عندما يموت الاب ديكتاتور يتصارع الاولاد من البن. ليس لانهم سيئون بل لان الاب ديكتاتور لم يعلمهم كيف ينتظمون في علاقات متحضره وبالتالي عندما يذهب والخيط الماضي لهم يتفرقون مثل السبحة التي تقطع الخيط الماضي لها فتذهب كل حربة في اتجاهها ولكن هذه المرحلة التي تنهجج رمضان تونس كانت ضيف الرئيس التونسي احتفالت بكل سنة الأولى جلست مع راشد غنوشي مع ورزي الخارجي رفقه السلام مع الرئيس الحالي موسيقى مرزوكي مع قيادته نعم يعتنون لك تونس كان من لكن أي مثورات حصلت في الدنيا لم يكن أحد أسباب هذه الدورة، الفساد والضعف ولم يكن أحد نتائجي مزيد من الفساد والضعف، ما حروله المريض عندما يتعافى قطته تتلقيه ما يسمى به الانتكاسة وقد تكون الانتكاسة أسوأ من المعرى فهذا لهم الطبيب الذي يرسرانه بالعملية والمستشفى بالدراعه وأسابيه والدولة التي حفقت عليه الأموال لكن الانتكاسة قد تمين في الأمر اللحظات أن المريض أقربوا إلى الموت بسبب تفاعل الجسم مع العلاج ومع الجراحة لكن إذا ما يقصب الصلافات بضعه لهم في الضائر وعظة جميل وشعور ومسرسل وعظة أجل وعظة أجل ويأتي بأخذها إلى الترقيق ويأتي بأخذها ويأتي بأخذها ويأتي بأخذها ويأتي في قد الوزن فهل يصبح مهتمين أما أنه يخرج معدم معافته إلى هال الأحساب وهو الغيطة الهشاجة التي على اليوم ترس والتي على اليوم ليبيا والتي عليها, عليها مصر والتي عليها مصر والتي عليها اليمن التي لم يخرج منها عليها النصاد إلا واقترك آخر بل أقرب إلى أنكولم هذا الوضع لا يمكن أن ترفع فيها الدول ركزاً ولا أن تنصر فلسطين لأنها في وضع تحتاج إلى مدينة وصورها اليوم تونس كل شهر الدبلوماسية التونسيه تبور على دول الخليج وتشهد شأن من المال لإعادة أجوء المنطفين في هذا الشهر. في تونس ليس عندما أجوء المنطفين. أنا انا تونس ليس في سائح واحد. أجل. فارغة. أحياء السماع فيها وأنا الزيتون الصراطفي. تمنيت. مسلم تريد أن تجد ساطح الواحد يشتري ديكور والسودونير والطرسلين واحد البلد في حالة من الخطأ وهو يشحة الأجور الموظفين كل شهر في إعتصامات المقادمة للشغل وتحسين الله ليس معنا أن الله علي هذا هو الجواب للناس الجواب الناس الله لا يحمي يا لا فرنسا ولكن لدينا نواعي أن الحشاشة مدرة من الفلسطينية لأن الإسرائيس من استغلال الهشاشه لمزيد من فن أمراكب ويدفع ذلك يوميا. أمس في غزة وقتل أكثر من أربعة كان أربعة من الشهداء من الجرح. هو من أجل كسب الوقت لأن التحول يعني الأمر الآن وتحول تريد الإسرائيس ماذا معنا بقولوا؟ قباح التي استفدت من إسرائيل ولكن، ونحن في هذه المحطة من الطعف؟ هناك مؤشرات أرنسية هناك مؤشرات سيائية على المرحلة القادمة وبعد فتن من كان يحكم في تولس ويتعيش هذا الوضع أنها ستستقبل إسماعيل عندي استقبل رأس الدولة بلترطة كبير رأس الدولة ويفرش له السجاد الأحمر ويستقبل بالنشيط الوطني. والجماعات التونسية تجد الشعب يريد تحرير فلسطين. هل في زمن مستبد الذي كانت له علاقة قريبة بالضابط الصهيوني الذي كان يخدم إسرائيل خدمة متحفة؟ إذا كانت مصر تخدمه إسرائيل فوق الأرض، تونس كانت تخدمها تطلا. هل يمكن أن نحن ونأتي نسمعناه؟ ولا أبجأ أسمعناه إذا ما اعلاقه بذالك الاستجابة. ولا سبب لإسرائيل أن تؤمن أنه إرهابي؟ هل كنتم تتخيلون أن الشعب التونسي سيتحرك؟ مع القضية الفلسطينية ويجمع هذا بروعة. الآن النقطة تورس سورية. الآن الشعب التونسي الذي لا يدمع يقول فتحي سبعة فنكي ويكجمع ملايين إخوانه. وقعة رماد الإسلام. إسلامي يتميز بأن الفقير وقتي الفقير والجائع وطعم الجائع. وهذا ليس غريباً. والتونس ليس في ذلك بينهم من الفلسطينيين لأن فلسطيني الصومال لما كانت اسمة جنف الصومال أصله من غزة. طعاماً ودواءاً ولباساً وهم في غزة إلى الصومال في كان فلسطين تزعج الاحتلال البريطاني وكان في حصار في صومال فيها ذلك جمع من في شيء سقريباً على الفلسطين هذا هو مستحق من أكثر لأنه عبره في محطة صعبة على أنه مبادر من نفس الروح الإسلامية لروح في مصر ما حصلت عند الصفار الإسرائيلي؟ هل كان ممكن أن تقيم الدولة في جدار من الإسمنة المسلح لمنع الناس من الوصول في عليه ويسكتونها ويسعرون إلى مقرب ع ع ع ع وتنوذ الصفار الإسرائيين منذ قيام 20-30 سنة ويهاجمونها. وطر أمريكا لم تأتي في طائرة عاملوديا فوق سطح العبارة التي طاقم ديبلوانسي وحفوكة صغير ديبلوانسي. ويحرق الناس الصفار ويأخذون من الوطاع وينشرون الوثائق في المواقع الاجتماعية فإلا بها فضائح وكثير من السرعامات السياسية من الذين أعادتهم أمريكا وإسرائيلين معتهم للدور في الطرى وخدع الشعب وليعداء الاتفاف من حاكم الوطاق التي كشفت في الصفار الإسرائيلية وكانوا يأخذون أموالاً ومؤكدون عليها نعم، لما فعله المصريون تجاه الصفار الإسرائيلية والموقف الذي وقفه التوالسة تجاه الرئيس الحكومة المقالبية الآن هو شيء رمزي وليس شيء مادي ينفع فلسطين ولكنه على رمزيه المؤشر يدل على ان البوصله صحيحه وان التوجه سليم وان المساله مساله وقتين ولان اسرائيلي فهذا المرحله من خمس سنوات تقدر ديالي انا تقوم اكثر وقت تقصر انا اقدر وقت لست عرافه وزمن عبيدته ولكنني اقدر و على عن المستقبليات لكنني اقدر حسب خبراتي و w 25 lat potopu Chrystusa, który znamy w Kurcie, Israelie, zaczął zadawać nasz problem. Zadawać nasz problem. Zadawać nasz problem. Zadawać nasz problem. Zadawać nasz problem. Zadawać nasz problem. Zadawać مع إسرائيل كما يقولون فرنسا الأكسلة إسرائيل تسد ماء وتؤيد القدس وتؤيد القدس وتأل ما حاول وهدم مزيد من البيوت الفلسطينية بناء مزيد من البيوت الإسرائيلية وعرض مزيد من الفلسطينيين القدس اليوم تعرّض لعملية سريعة للتعود أنا عندي معجب وصلابين في بيوت، وبيع اسم المعجب الأسماع الفلسطينية المعبولة يتضمن مع 11 ألف اسم هي أحيان ومعالم وساجن بيوت وأعطار وعقارات بفلسطين تم نحب أن تنويه 7 اسم أي ذلك اسم عربي واختلاف اسم إسرائيلي غالبا ما يقول له في التوراة وسيتم بعد ذلك غسيل دماغ وشعر وتخريب ذكر الإنسانية والاعتداء على التراث الثقافي الإنسانية في الضرعان واحد عبر الهيمن على الموقع الإخترونية أصبح جميع ويستفتيت الشيخة موبل ولا شيخة سيوان قليل يأتي اليوم هذه اسمها لأنها قديمة كانت وعندما قموا الآية، قموا بالتفني عندما دخلت الباب لدينا ودوني قادم أن لي تبتع للمطاقات تاريخ من الدورات يأسمح قديمة تكرى الدورات ويقبت ويقبت ويقبت هل هل فهذه خمس سنوات توقع داروس Zostałbym morać, a może dlatego, że chcę się z tym zainteresować. Będę بل biorąc pod uwagę, że w tym momencie, w którymś innym, w którymś innym, في którymś من w którym się zainteresował, w którym się كان الذي tym شعبه وفي mogli zniszczyć to, co jest w stanie zrobić, to, co jest w stanie zrobić, to, co jest w stanie zrobić, to, في jest w stanie zrobić, to, co jest w stanie zrobić, to, co jest w stanie zrobić, to, co jest w stanie zrobić, to, co jest هم أن الله بينهما. توقعوا تحصين لبنان من مصرين؟ توقعوا سقوط لبنان السوري؟ إذا كانت المحيط قد أصبح حلا، فإن إسرائيل تغامر بإحتجاز لبنان لأنها مضطرة إلى ترسخ جيشها لإعادة حراسة الحدود التي كانت عندما عرب يتقرب إلى ساحلها لكن إذا هذه الجيش إذا النظام السوري سمد إذا النظام الاردني المقدم الى شحنه نزوله شكليه فان اسرائيل صمت المرتاح على الاخير وصمت المحتاج الاردني لان انا اتوقع حرب حربين مدمرتين على قطاع الرزق اتوقع ولا اتمنى اتوقع حرب على الاقل على جبل لبنان اتوقع احتلال الشريط اللبناني الى حدود مهار الايطالي لان اسرائيل عطشانه ويكلي تفاح والجلد الاعلى يحتاج الى المياه وهذه المياه قطعتها عن والله من المقاروة بين 1992 إلى 2000 هتوقعوا أن تضرب إسرائيل مع أمريكا وإيران وهذا ممكن وأمريكا خلفتها في أيام واحد منهم من الخطاب الخاشين لما نسمعه منذ بروج 1945 منذ الزيادة من 60 عام لم نسمع هذا الخطاب وخطاب خطير لديه دلالته وخواري تخوير ولكن عنده دلالته قالت أمريكا في الصراحة رسالة البيت عميد أن أمريكا تفكر في إلقاء كل مولتين أخرى إذا لم من هذا الصلاة أن أمريكا قد فقط مولتين في تاريخ كله في يوم خمسة عوشش ويوم ثمية عوشش ألف تشعي على مدينتي بيروشيما وماناكا من أشخاص اليابان حتى اليابان كان من ستسنين ومن يتحبون اليابان ستسنين وفشعة ثلاثة وعمريكا شهر لا يمكن أمريكا أن عليها استعادة قوتها التي تودي الي مادين وتودي لأمريكا فأمريكا الآن، قوة التي أصبت على إسرائيل من ياباني في أقل والآن لأن الأمريكية تدمر الأهرام بالكامل وعلى الزكارة الخمسة صميحة لكن كون أمريكا تقول إنها تفكير في قنبونا لا تريد الخافة إيرام إلى هذه الدرجة واسرائيل من النهار من المشكلة الكواري وما شدوني جمع ويتعلم أن وحدها لا تستطيع ولكن خطتها هي أن تجهر أمريكا إلى الأمريكا ورحتم في إسراعيلي قلت بصباك والحزيون ماذا يقال؟ المقبلة تدل للهوية التمنق من أقوى رجل أقوى جملة لأضعف رجل في عشرة دولة ولكن الحاجة اللي مقدت هو أنه إن الحديث عن مربة العسكرية اللي ما مقدر شهر ممكنة قال لم على ما زال على موقف هو من الرعب طبما نمشي حفاظات على الكاملة وفيما عطا رشي الانتخابات جيدة وهو يخاف أن يتمرد في حرب مع إراء تسكبه في الانتخاب لهو أنت يفكره يريد أنه أنت في هذه المحطة أن يثمر لأنه أمام الانتخابات ستعرفه أمامه هو يريد أن يسحق المعركة إلى بعد الانتخابات أي سنة وهم يريدون أن يلزمون لأنهم يلزمون أماما بعد الانتخاب قال لي أن ينصع على ضغط إسرائيل في ضبعها صافي تستلعب في الولايات وهو صافي ضمن الولايات الثانية إلا أن يقتلوا على هذه المرأة كيميدي وردوها إسرائيل استطاعت في السنة أن تقتل ثلاثة أريكيان كبار الأمريكي ترتيب ثلاثة كيميدي ثم اقتلت ماركولم إكس ثم اقتلت مارتالوتا كيمي وهم لا على خطر سياسي حضاري وديني ولا تطور عن المخابرات الأمريكية بالأمر من إسرائيل أن تقتل كوباما ولكن مشكلة لا ينتخل القرار بأيدي الرئيس كبيرنا لن تستعد إلى يوم من هذا المنزل حديث عن القرار الكريم يزلزل من أعجل ما تسمعون وهذا ليس جد معروضة تفسير إلا أنه خطأ جدا نودارهما يسمى القانون سرعي المنفذ ثلاثين سنة وهذا القانون لذو تسعين عمل احتياجه كبير في تونس. اجتمع المجلس. المجلس في المجلس على مجلس الأول والمجلس الثاني في البرلمان. استمر كل كم اسمه فادي. مجلس النواب ووزير شؤون. استمر أسبوعاً على جمديسية في لفتين هذا؟ الخطورة في هيك لفتين عام. ملف عمل وتقاعدوا من جسمته الجزئيتها ولكن مجرد كشف الناس التي تأتيها سوف ينزلزل عليها كما يقولون ثلاثة حسابة وبالإجماع واحد من يجد مخبرة في إما فلا يمكن السهولة. وكين كان إيران قبل انتخل. Nie mam żadnych problemów z tym, że nie jesteśmy w من السيناريوهات المحتوىه هذه المرحله انه يعتبر على قطعه الزعتيات واسع مره امرتين على جنوب المناطق واسع مره على الاقل يتم احتلال جزء من الشرك السابق ماشي يوجد شركه احتلال صحيح من السنه اذا مكذب وكانه يعتقد له الاطعمه يسمحون بالحصران و الزعتي ولكن علقا جنوب له الاطعمه والان جلدي مازالك شرعه ومازالك شرعه هي التعيله الوحيده لحجب الرابع من المسلح مازال شي حاجه حلوه مشكل موظف خشوا لك ما فيها 400 حياه يا كل هذا لماذا جبل الشيخ لله وليوجد السوري ان يكون نلقى اصلاح على كل جمعتها وإسرائيل دوله في التكنولوجيا الري المرشد والري المتحكم ويجب أن تكون مستخدمة كثيراً ويجب أن إذا كانت تتبعنا عن الإيطانين ممكن إصلاحكها شيئاً من ناحية إلى ناحية إنه لا يمكن أن تكون على واجهة التهويل وخزتوا على قوه المدفع كل يوم. هذا توقع أنه ان ربيع العربي. سوف يعود على قضية الفلسطينيه في الخمسة المتقولة بشكل أخر غير مقصود من هذا الربيع العربي حشاء لأن حالة الهشاشة التي على الأمة لحالة كله. حالة مضوعية وهذا الشيء كان في التالي يقول لهم وطبعاً يمكن تقول عن تقول عن يمكن تقول عن ولكن يمن يبدل مدى حالة ونبقى عليها المنوكات حرب العالمية والتكورة مثلاً اشتعان بعد التورة التورة كانت فاكتور 1911 والحرب ما زالت احتل مصر 1918 وقع لهم لك ونزل لهم على أراضي من الافتحاد السوفيتي ومن بولوميا من الساحل الغير غير فاكتورة والتابع الآن لك الملاشفة وكل لهم أي كل المعارضين الملاشفة جبوب خيانة، لكن الذي كان وصل إلى, وصلها إلى برلين، وكذلك كل ثورة عندما تتجد تتنازل، تتنازل إحنا مضطرة، بعدها بحمى، المريض في التعافي، بالتالي ما من ثورة وتنازلت. لكن استعادت على ذلك عافيتها واستعادت كل ما تنزلت عليه وزيادة في المرحلة التالية إذا ما هو إذا ما وقع شتيفاً على الانتوارات إذا ما تنجح أمريكا وإسرائيل والأرض يعني يختارك الانتوارات ويركبها وهذا محتمل كما مردون لهم أمريكا أقل وأذل من أن تصنع ولكن أقدر لو كنتها وفعل ذلك في الملكالات 110 مرة من <مسيح> الساعة الملكية عند خبر 200 عام في اللعب في الحديقة الخلفية الأمريكاللاتية آخر التوراة التي قمت الملكاللاتية قمت بتوى بعضهم ممكن شيوعي بعضهم ممكن وطني بعضهم ثوري فوضوي الشعوب ولكن أعاد الترويلة والتوراة والقفز علىها ولكن إلى حين خذوا الدرس العظيم التوراة في المكاركو. لم يكن كثيراً، لم يكن كثيراً، لم يكن كثيراً. لم يكن كثيراً لم يكن هو لم طورت, سوموزا. طورت على صموزا بجهة ألف سنوزا، وبسرعة ألف سنوزا. وطورة رئيس كافر عام، في الإنتخابات، هذا المترجم الضائح، خدمت الدولة، كما ترغب بسروج من لأن الأول، في دورة فعائل سنبيل استمرت عليهم سبع طاعة سنة تطارب جنبها الذائب ولي منطقة التي تطارب منها ولكل الشعب سقط السلوظة فرأوا من كرابوها طاربوه قتلوه في لولا الفار أخذوا كل مال منها ولكن أمريكا استعادت من بالثيمه حصلتها خلقتها مزيئة زيّرتها ورفعت شعارات كما قال إمان علي كان محقين رأم بباطن فشعب المارتين تعبت تعبت تعبت تعبت تعبت تعبت تطرد المنتخب لما لا انتخابات الثواريون عادة يكونوا اسرائيليين وبريطانيين ويخبرون بجاليهم وكيف تيجي كرة الديموقراطية معروفة تشيل جاب الانتصار ببريطانيا ونهزم الانتخابات مشينيان جاب اسرائيل عاد ونصب ونصب كاوشتين ونهزم الانتخابات وشعب المارتين ملتفاس لا يوجد العسكال انتصاروا بأن انتخابتهم شيء انتحاروا بأن انتخابات كعرفة المددية كعرفة المددية فيستات الناعمون أما العسكال يمسك أن يقعبوا يموتهم ولهذا النجاة ساندينو الثالث هو النور انتخابات سقط أمريكا عبر في في المجتمع المدهج. ولكنها Dunaj, szoka, jakby, właskał się na ją, bo to chodzą kaskasy, bo to podsapaś Ameryki. Ampel, jak szerał, musieli jadł mu w ضدك في نهاية مرض الديمقراطية خير. ما تحصل؟ تسخات الديمقراطية لم يكن لديك تسخة الديمقراطية لا تجيب عاملتها ولا أمريكا من مول جمعيات المدني لديك الديمقراطية وقال للسفر على شنو خمس دن ليست الفكرة السياسة ده السياسة. من ذلك الفكر الدوري حقيق في لأنه قرار جميلة السياسة حالي الدريل بس الفيسطة تعالوا تحرمي للسياسة جميع المنتخب والذي يحكمه لك والليوم يحكم أنا أريد إلى نتيجة في التفكير كل لا نريد من قوسين أنا وفي ريالها على طريقتي بالدافع قبل ان لا نبدا وجوزهم تضرونه وجوزهم حلفاء اسرائيل وجوزهم يحكمون اسرائيل أحبوا كثير لا فرق بين النظام المصري والنظام السوري في خدمة اسرائيل غير دا حديث ذاتي ولا حديث موضوعي هذا حديث واعي ولا حديث غير واعي هذا حديث مباشر ولا حديث غير مباشر هذه الحقيقه نحن نريد ديمقراطي حتى لو في مرحله ضعف دخل التمويل الأمريكي والتسجس الاسرائيلي وأضعفتنا، لكن حكم الذي يتعافى في فضل النقاة أو يزعم مريض عورجاً أنه يكون قوير قنع في حال لا أحد أن يكون حال لكن لا أحد يستمع في, في حال النقاة أو يزعم أحد أن النقاة على نسبة إنها علامة المرور من حم المعارسة وتفاعل الجسم على الدواء والعملية الجراحيه والأشياء التراقية للآبجة طبعاً المغرب واحد واختيار واختيار واختيار من المغيب أن تنموا اختيار، واختيار العهد، واختيار وجدة، نتمنى. الذي يشوفه شو يعني ما اللغة زلجة زلجة صبار عفيفين وحروف وكل شيء ولكن اكاد ولد مدب من تدفق سلبي من تدفق من قامون تدفق لكن لا من التدافع فليكن تدافعا سنيا حضاريا قانونيا شرعيا من الجندي الطالع يمكن في هذا الانتصاب تنتخب بجدير نشاط ثقافي الى رئاسه الحكومه نحن نريد المتربعه على المتقاطع قد يدخل علينا من هذه الثقافه من يفعل بنا واحتقن خبزنا السفارة الأمريكية في الرايباط ثموا كل مجموعة مجموعة من وبعضهم بلاش هناك جميع الفبريق تحصلوا على ألفين دوران سنة ودوش درياء عميلة ما في مصر يوجد التي هي ملحقة باتفاق الاتقال هناك بروتوكول سيري في الاتفاق الانتقافي بموجبه يشتغل عشرين ألف دكتورة أي باحث دكتوراه من الشعب المصري في العاشر الإسرائيلي وهو اللي يعرفه النظام المصري اللي حق فضحه في كثيرين يشفتوه في مردن داخل مردن في مصري ويشفتوه في مكان مجل الصحف الوطن المصري مسئل فحم افتحها من شر الناس افتحها من شر الناس في كتاب غزاء اللي حاب أموتها في السلام وهذا التطور المجرمين في إسرائيل أن تحديث أبحاثاً تقافية عميقة في الريق المسئل بحجة تغيير أحوية إسرائيل المسائل يقبل تقافة السلام ولكن بالعكس هذا اللي الباحث المسئل المسئل لانه يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون يكون هناك اشخاص يمكن في إسرائيلين يدلون رأيهم، يدلون نجمس سلسلات المددون، يدلون خمس رقمه، وخطر رقمه، لماذا؟ يدلون ثورات. إسرائيلين عند الألوان وعند التواريخ والمناسبات مقدسة. إسرائيلين رفضت الاجتماع في اليوم لمجرد أنه تزامل بحسنية من الأمريكيين وجهة العرب العراب، زالوا بعسف وعشين للصور ما ذكروا الانتفاضة مقابلهم. إسرائيليين اختاروا Le 5 juin 1967, il le jour Massaf, la massacre le 5 juin 1944, affaire de normalnie, ronde débarwement normalny na ląk, w terykcie mohabda. Ja to لأنه أخذت واحد البازل، وهو طيب منه، والبازل تقرأنا بها. وأنا أقول لا أعرف كيف يمكنني بشي من البازل، وما في البازل، وأنا الطرف من مشهد في البازل، ولما worked for those complex initiatives who are surrounded by all these laws And what do you think is the system of the building that's what you think is safe? This is one of the ideas One thing weそしてどん left of柴 the whole empire ولا call this support We don't want to do أرمني ضيف لي وزارة خارجية أمير، ولأول مرة، والمسجد تينكتاك أكبر في لندن من السفنيات. يسأل هنفهم خلاص هو جوليا وانبر جاي والبلد اللي لي عندي هو وزير ومع ذلك جابتش وخاز الخز خلاص غزة أخدين وكان عارفه ما فينكم تحديد ما قديم ما قديم. بس جاي نقول المصابين كده ما كفيري أنا، شخصي أنا أنا أنتم ويبدو قيد واحد وقتهم قطع لما كان ما عندي ليس من مقاطع ولكن أننا ندخل وأننا هناك وحال وأن هناك البناء من تحرق لك وكل يقع في اللحظات والشخ عندما يقع التحول من نظام إلى نظام من نظام مستبد مغلق ومركز إلى نظام ديمقراطي لشخصين بعد، فهذه المرحله سوف نؤدي التمنج فيها وقد نفضع بعضنا، أنا كنت كتبت بعض الحاجات المسؤولة اليوم نعذبنا حاجس برو، ونحن ما نأسفت الصوت على التلف، وأسفت خلافة بثمانية، وأعتمت قصايد، لكن على المواد رفاق طالب. لما كنا نعرف التاريخ كان القاضي ما محمد حسابي زين في حاكم مسؤولي شيخ محمد عبد الله عندنا ما في عام وعشرين، و 2010 و 1998 و 1995 و 1999 و أسعى المسؤولية لكن هنا في عشرات تقدم و منطيحة ملك الدكتاتوري يسمى عبد الحمد تليش و ما يستثبه؟ حال حركة على في اتجاه أحسن و ستقلنا أنه لم وطني إحنا الآن الزمن نعرف من الخائن ومن من و أن ان السلطه محمد رحمه الله كان اعظم وطني و انك من اذكر كان اكبر عني و كان شكرا عفوا علميه عامه و كان شكرا عفوا و كان مرات لكن في هذه المرحله التي سميها احد الفلاسفه التاريخ المعاصر دكتور راهب ستجلي مرحلة هي مركع ترسمها في البيان ديالو تدعوكم انها رماديه و هذه المرحله يمكن أن نخدم فلسطين بالسلوك الميدالي المدني غير حكومة الشعب المصري، الشعب المغيب، الشعب التونسي، يمكن أن يخدمون إعلاماً، معالي الإلكترونية، سياسية، ومعالي دي الرعاة، ديبلوماسية الشعبية الموازية، مكافحة التطبيع، كشف الخيوط، مخافيين مع بعض الرملاء، ومتسمون لسوية المسلمة للدينقراطية. ولكن لا يحب أن ما لا تضيك المرحلة خمس بعد خمس سنوات قولة يدوبك ما يبغى المصريين توقف درجها أي متى؟ وإيش نعطفين متى؟ حجارة الغاز هاد الخمس سنوات كل ما تستطيع مصر ان تفعله هو شيء فعلت شيئاً وشيء نتوقعه الشيء اللي فعلته أفعدت من الغاز بإسرائيل لكن اسرائيل ما زالت تنعم بالغاز والشعب غزّاوي يموت بالبلد الشيء الثاني اللي كنت نبه تخفض لكن من كمية غاز مبيع إلى إسرائيل. لكنه لا الموس أنه الحكومة المصرية الحالية في الضعف ولو جاءوا إخوان المسلمين يكملوا هذا الاقتراع غاز على إسرائيل لأن مصر ضعيفة لن تضيّع من كده. إذا خمسين لونه يمكن تحكّر وجود حويل لا تحتاج سريعاً كنت غاز الغاز لما سعر السوق ولكن على الأقل نسي سعر السوق. سعر السوق ستة صفر مكعب إسرائيل مع كما انهم إحدى ان من اجل ان يكونوا من اجل ان من اجل ان يكونوا من اجل من العدو ان يكونوا من اجل من اجل ان يكونوا من اجل ان من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل من اجل توقعوا حتى عمليه ضدنا ضد العساليب التعنيفيه توقعوا ناس يمشيو ينعسو قدام هذو الكو كما تنعسو هذوك اللافع اللي بالالمانيا قدام قدام قطاع البيز اللي فات النوويه تخرجوا يشوفوا الصرايع قصصنا المسفيه ديال اللي فات النوويه توقعوا واحد الحراك شعبي في صحراء سينا على طول امور الغاز في الخمس سنوات الثالثه سوف يسول على مصر إذا استقلت من حمى الانتقال تقطع الغاز <سؤال> عن إسرائيل ويمكن أن تسلم قبيل الغاز مطام الغاز. هذا اللي يمكن نفعله في العلاقات التجارية. هذا يمكن نفعله في العلاقات الدبلوماسية. هذا يمكن نفعله في العلاقات يلبك عيني ويقع بين يديه من إسرائيل ومغريات تونس تركيا لا يوجد رائع لأن كل من النارات يجبوننا ويجبون الدمورات لا يوجد تربة تربطتين لنظلمهم في. القبر لتربة وليتهم فيها ولكن تركيا ستفت من رائع وخفضات على مع إسلام اتفاق اليد كانت تستنزف ميزاني العسكري لتركيا ويأتفاق سيارات أكثر من 600 عسكرية بيعت في تركيا على مدى 40 سنة بشرط أن الصيانة في الإسرائي. الإسرائي تكون الصيانة للإسرائيل، والصيانة الإسرائيلية هي تكون ألف دولار، 100 ألف دولار يقول لطائرة، 1 مليار دولار إسرائيل وخارج العاف ونص قيمتها، وأخذت القليل تصبح له جسيسات طورات الآن أردوغان أو قفاني اتفاق. ولكن لم يستطيع أن نوقف إذا عدد من اتفاقيت من المجموعة الاتفاقيات العسكري الإسرائيلي التوربية تزيد على 40 اتفاق. من المجموعة أكثر من ستين اتفاقي عسكريون. لأننا في المرحلة أنه يمكن لأمريمة أن تتحرك ترميزياً. في ماخر أن تتحرك بماندياً. المرحلة التالية للشعوب والأنظمة أن تتحرك رمزيا وملكيًا قيمنا لهم ذلك سقوط المشروع الصهيوني ما كُشنا سقوط صعيد أن مجلس يتفاوض الحلم سيزق ما سقوط صعيد ما سقوط صنعاء قوية ومشتركة أن ما دام المصري صاعدة وليس عند أجندة معنا عندنا أجندة مع الآخر فلا إحلم أن بسقوط إسرائيل وفلسطين المشروع الصحيح. وهو مشروب هيمنة واختراف وضع قيانة المطاق أنه إسراء كثيراً ولكن تقول لي كتقارب باش تبقى موجوداً وبالتالي قدمان على الشعب الفلسطيني السبيل على أراضي المقدسات التي نقدسنا يمكن أن نصرحها من أن نحسن بذلك كما من قبل أنت مكبرت أراضي العربية على سوئة ونغيها لكن موقعات إتفاقية مع الإسرائيل لم يكن إسرائيلية من المستقبل هل تتخيلوني يا أبنائي شفراء وشان مولي؟ هل تتخيلوني أن ما من مستوطنات في فلسطين وفي الدفع الغربي وفي القدس من توقيع غزة أيها، إيش توقيع غير من توقيع غزة أيها، اللي هو ثمانية فلسطين. إلى ما غير في ما هو في من القيامة الإسرائيلية تسعة وسبعين فل. من إسرائيل لبلور معنى بقي <تصفيق> السلام صعد كفرجل بقيس وصلي إسرائيل تنتج السلام من أجل الحرب في النص ونحن نحدث السلام من أجل السلام إسرائيل في في في بي ما شعب 22 حرب من يوم خمسة جندي ضد المجتمع وضد الجيش وضد الشعب اللبناني. ليش؟ لأنه مصراي مصباتين في 6 مصباتين حدوده الجنوبية وقصورية. مثلا حدوده الشمالية قصورية لبنان. غير مع سلام تفقيد سلام. أملوا الحدود الجنوبية أدار الله رب الدولة لبنان النجبية وصعيد الشمال واحتلال لبنان. صناعة السلام في إسرائيل هي صناعة للحرب ونحن البلدان. سلاعة السلام عندنا لأجل السلام فلا تحقق السلام عندنا ولا توقف الحرب عدوه لأنهم استراتيجيون ونحن نحن طبعاً العجوز وفي عندهم مذكرات مجندين في Młodzież Henryk Sieniawski. Kawał młodzieży, co jest słowo. Kawał. Ale jakie temy? jest Sieniawski? Kto że jest sławny jest nie المجدد من حول اسمها سميتها أعميدة لعدمة السنة لورانس العرب هو الذي نعلم الشريف لوسيقى أبو سنة 16 ونفس الطريقة بشعب أمريكي سجل السنة و سنة 16 أبو سنة 16 إذن، لا توقع مزيداً من المعاناة في خمس سنوات شيئًا من المفراج خمس سنوات تبقى بداية المفراج حقيقي بإخواننا حب السبب أختي بيدي كبيرة هل نتفرجوا رفضة تسمعنا؟ لا استمع للمؤمن العديد من دعم القضية الفلسطيني وهذا هو الشيء الذي نتعلم هو دعم القضية الفلسطيني وأنتم حلية مشهورة دعم لأنه يكون من سنة 2000 وإلى اليوم لم تتغير أساليبه ولا أسبابه ليس لأن الوضع لم يتغير فإننا نتغير لأنه يبقى الدعاء ودعم تلاتف دعم تروح لهم بالدعاء Ulepu menu, ulepu menu, ulepu menu, ulepu, ulepu, ulepu, ulepu, ulepu, w ulepu, الدكتور عمنا خير فقد أصادر وأسد وأحسن وأجاب. يعني وأنا أسمع لك أن الدكتور انتصاب علمي قول أن إن الشجاعة في القلوب كثيرة ورأيت شجعان بعقول قليلة. فعلا الدكتور أبو زيد من يمتلك لا تكتي محقا وقدرة عالية على الاستدلال والبرهان مما ينبهر له الإنسان. أما الآن فأفسح المجال فأفسح المجال إيه تدخلات لكن بيرتفع صعب الوقت